مسحنا مع الله تبارك وتعالى باب احكام البيع المقسط في الطوائف وآخر جزئيه الحلقه النهارده ان شاء الله النهارده في الجزئيه الاخيره ديت صح ما بعض حتى العلماء بيقولوا ان اصل في الراء انها مفخمه ليه ده نص كده نص القران ده ايه مفخمه والفرع ليها تركه بيقولوا خلاص طال هي خلاص طال هي الراء كده غالب الروات ايه مفخمه ليه بقى ليه دايما الروات بتبقى مفخمه والفرع التفريط لان الروه اصلا ظهروا منين من الصدر الظاهر في ايه في الستاء برضه بتنده فوق التفخيم دايما فوق استعلاء ارتفاع الحسام فنظرا لان قال ان ما ظهر الروات ظهرت طفي ثانيه عن بنات القصص نروح عندنا المائي ايه التضيق بنشوف احوال الغراء اللي هي غريبه وحكايه والفرع اللي هو التضيق لو جينا نستثفر بقى بنستثفر اه بس التضيق والله اقول لك <تصفيق> أصل. أصل عندنا الحروف كلها بتبقى في استثناء ما حروف اللي هي ايه الاستثناء المتصدقه وعندها ده مرض الجلاله فيه فيها ايه الوجهين وعندها موافقه بعض الايه او براء كان ضمنة حروف الاستخدام في احوال وحروف الاستخدام ايه? في احوال ايه? اللي انا قد نعلم ايه? المفخمة. النهاتة ان شاء الله نأكل اللي هو الحالة الرابعة سمحة فيها ستة وخمسين وهي قولا واحدة. يعني قولا واحدة يعني ايه? مش خلط الشيء فقط. مش خلط تيه? مش اخر. خلاص? قولا واحدة. ايه الشيخ طبعا فصلوا تفصيل واسع جداً كان ممكن يتجمعوا يعني فلوطين كده ده السوق عملت ايه تفصيل عشان ايه طوبة يعني اول حدا الرأي المفتوح الرأي المفتوحة مفخمة شو لانه مثلا ربي راب راب تعرضي مثل ايه راب راب بي الذي يحيي هو يومي الرأي هي ايه مفخمة راب مفخمة خلاص الاصل بتاع عهو مخرجه هو طوالة مفخمة تمام اه الرأي المفتوحة مفخمة لو كانت اول الكلمه في وسط الكلمه وفي اخر الكلمه اول الكلمه زي ربي طب وسط زي بربكم برا بربكم الراء هنا في وسط بس ايه في وسط ايضا في اخر واخر زي ايه ليسا بال ليس كل الاثنين تخمم انا بربط الراء يعني الراء اصغر ايوه في الوسط ايوه انا عشان ساكنة عبلاها ايه محسوبة البيه اللي بقى محسوبة ليسا البيه لو قفت ليسا البيه ايه تقرأ زوالي يعني الرب كان مفخم ايه را ابي مفخمها طبعا مفتوح انه ليسا البيه لو قفت يا الرأس اكنا باع اه باع باس طب اه وصلت يا مفتوحة وصلت ليس البيه را ايه رشدوا ليسا البيه را را خمعين ايه الرأي المفتوحة سواء فوق الكلام في بواسط او في اخر كلمة ولاك مفخمة لديك. تاني حاجة رأي المطمومة. يبقى ايه مكتوحة ومع المطمومة. المطمومة بقى بنفس اول الكلمة زي اه? روزي بو. روزي طبعا الروزي توليف نفس انطاع اه? روزي بو. الخضر اين اه? افخم ازاي? ازاي رقيقة. بتعاملها زي, زي, زي الغاب. انما اه روزي. هي إزاي إيه إزاي فيها رفتك وفيها آآ صفير وقف الصفير الثلاثة صابه له وإزاي فبتبين إيه الصفير مع التبتين روزي وروزي ورافح مع وإزاي رفتك فبالك كلما روزي ومينها خلاص بقى الرأي هنا مبنومة ومخامة طرف مست الكملة زي آآ نوب الذين كافروا الرأي يتخص الكلمة وعمم لا لا يوقع الصغيرون رو يوقع الصغيرون لا توجدش يوصلون أميرو. لا يوقع الصغيرون قوم يرو والرأي المنبوعة خص الكلمة أيضا مفخر أيضا في آخر الكلمة بس بعملها لازم توصلها زي ليس برّة زي ايه الكنذار والأشهر لو قافع الرأي هنا يا مموه عن كده ايه? موقف اشي انا بلا مخصوص اشي ايه? طال الله وصل الكتباء يقول اشي هو فخمها ايه? لانها ممبومة بس لازم توصلها عشان تباين التطفيل. او موقوف عليها بوجه الرجل. اتبالك? زي مسلا ايه? هو الاول والاخر والظاهر والباطل. الاول والاخر. الاخر اللي اللي وقفنا عليها? اه. الراء عشان ده مكسور اخر طب ما وصلت مضمونها وصلت الاخر والظاهر مخمئ فقال لك الاخر ده هي الظاهر اللي هي طمو وصل هي فاوجدوا ده كده روح ايه هو الراء اللي كان فيه تاء مفتوحه ت ضمه الى الواو فدي تشير للضمه التي ذهبت تسكين الحرف يبقى يبقى لما تيجي سمه التضامن هتمسك الوقف فخمره الوقف عشان الضمه هتيجي معايا ثانيه اهي بس مش كلها انا افخر بالراحي عند وقت الوقف الاخر الاخر يصلح الفريق دون ايه اربع اخر بتضامن فالراحي افخر مع وقت الايه الوقف ما هو والله لاتيان وصول الحركه وصول الحاضر حركه الايه الضم بتجي عند الوقف يبقى الاخر الواجل. كله يجب ان اخلوه. كما لا يفعله بالراب. تالت حاجة الراء الساكنة سكونة اصليا بعد فتح. الراء الساكنة سكونة اصليا بعد فتح. دي مشان ايه? يا مريمو. الراء هي بتاع مريم ساكنة. بس ايه بعد مين ايه? مفتوح. ما راء. ما مين مرفقة? والراء مفخمة لانها الساكنة بعد فتح. النور يا مفضل احجي الكداب نش مثلا ما هي اه اي رقم وهو بقى مش. ما عملناش ايه بقول لك كل كل رقم مضمون اصلا هيواجه رقم يبقى لك مين ال الوجه هو ده مع اي ايه حاف مظلوم رقم او غيره هنا ساعه او ايه لك اي رقم فين مضمون ها اي حاف مظلوم في اشماله ده احنا من كتر ما اقوله قلت لكم احنا بنصوف نستعين لو فاء كان واو بنقولها ثالث سبعه اوجه مع القاف وجه الثاني التوسط برضو مع, مع, مع السكون نستعين وجه التالت المد مع السكون نستعين لما كانت اوجه مع السكون المهر السكون المهر بيقرا و ولا اشمام بعد الثلاث اوجه الاشمام وست الاشمام بنضم الشفتين عقيم الايه تفسير النون عشان اشير لايه ان النون دي اصلا ايه مجموع اصلا مستعين وننا مجموع اصلا الى نستعين وهم شمدان نستعين نستعين اسمه ايه اشمان ده 33 3 مشكور و3 اشمان السابع القص مع الروض نستعين نستعين عملت ايه؟ تيت ضمره هتقول لك مع القاف بقى سمعت وجود اي كلمه بقى تشوي هذه الكلمات بعزيز كلمه مع عدم الكلمه اللي كان مر متصل فا ايه واجهه زي السماء كده وقولها نور <تصفيق> الراء السكونه سكون اصليا بعد فتح زي مريم الراء هنا ساكنه بعد ياء م مفتوحه فطبعا في ناس ما تيجي نقطه مريم دي تعمل ايه نقط <تصفيق> الراء اليوم بلا بيفخم الراء عادي وفي ناس متخايل لك مريم طبعا من الحدف جامعي كده اللي أكون واحد مش مجود خالص بقى ماريام ليه لأنه معروف فبيعة القائد في القرآن ماريام ومسمحها كده من الشيخ من المرآة زيوف. خلاص الخطأ الثاني هو إيه اللي أمشان الرأى فاخت بك وراجعوا يوم فخم المين ملك يا ماريام يا ماريام لا المين مرفق يا مان رأى يبقى ماريام ماريام ماريام دا ترى متفخم إيه؟ الرأى يبقى الراء الساكنه الصوره الصيغه بتاعتها بختار زي ماريا او في اخر الكلمه مثل لا يسخر راء ساكنه بس جايه بعد ايه بعد لا يسخر لا يسخر فخري رابع حاجه الراء الساكنه تكون بعد ضم يبقى هو دي بالفتحه او بعديه الضم الرأى هنا سكنت. وقعدها جاء بعد الغفن. رفق قر. قر. رفق ميت. قرآن. ما ديوش القرآن. لا. القرآن. القرآن. دايما الهمزة ايه وقصة اتجام مع القياس الوراها. اه في اخر الكلمة برضو بعد الضم زي ايه فمي يكفر بالطهوط. يعني الرأى هنا سكنت تكون قصيا بعد ايه ضم. اكتبالك. فمي يكفر قر. رفق ميت. يكفر بالطهوط. خلاص خالص حاجه الراس ساكنه سكون اصلي بعد كسر اصلي متصل به وبعدها حطت علامه مفتوحه لو نفس في المراققه والسسانهي احنا قلنا السكون الاصلي بعد كسر اصلي بس بعد الراء حرف الثاءه زي مثلا ايه تقول لك فرعوني الراء هنا ساكنه بعد يث باء مكسوره كسر اصلي يبقى الراء هنا تعمل ايه في ايه ترقره الرأى ساكنة بعد الكاس الاصلي ترقق في ميريا. فيردوس. الرأى ساكنة بعد الكاس الاصلي ترقق. خلاص. مير صادق. نفس ميريا. مير مير. الرأى هنا مرقاقة مفروض. ايه اللي حصل? دخل على بتاع المصادر ايه? الصادق. جبها بقى حافي استعليها هون. بقى ساكنها سطول. ساكين. اصلي. بعد الكاس الاصلي. واجهة بعدها حرف ايه? <تصفيق> يبقى هنا ايه? تساس نها الحرف السلاقي. اسحابها معاوي وفخامها. عندما يقول لك ربليا يبقى على زي خرعون وميريا بس عشان الصاد اللي جدت اهي حرف استعلام عند الرأى بنفخم رأى مير صالة لا تقولش مير لا مير مير صالة قير طاص لو نزلنا على اليه كانت دائما نصر قير طاص هنا قير المفروض الرأى مركبها جاء بعد الكفة بس الطاق جد بعد الرأى حرف استعلام اي اسحاب الرأى معا وفخم يبقى طرق طاص هو قال لك جلمات اللي ظهر في الصرية خمش كلمات طرقص في الأنعان وفرقة وإنها مهم يفتل في صوت ايه التوبة التوبة وإرصادة في صوت التوبة إرصادة اللي من حرارها الله ورسولها يبقى هنا ايه إرصا في صوت جلبة على الرأيها مرصادة في صوت الايه عمّة يتساعدون لابين مرصاد في صوت الفجر كمش كلمات اللي ورد فيهم ايه ان الراء القاعده هي مرقق لا هبفخر على الاتيار حرف السيلاب على ايه الراء سادس حاجه الراء الساكنه تكون اصلي بعد كسر اصلي منفصل عنه يعني ايه الراء الساكنه تكون اصلي زي الذي طاب والذي لهم بالله طاب له الذي يرى الذي يرى إذا أنت أصد الرائعة هي السكنة بس كانت بقى الكسر الأصلي بس المنفصل جوة اللي هي اللي هي بفعل اللي هي كسرة خط بذلك اللي سمي حالك من الأسر بينزل معاقي اللي هي, هي عمل إنه انفصلت إناع معان الرائعة بس أصدت فيه خط بذلك أصدت فيها زي إن هنا لا أصدتش فارغة لا يحصل على أنه منفصل عنه لا تقصر كما يكون متاصلة بها حتى بلك إذا كان يأتي من المتصر يرأى هنا لأن تصلح عن الرأى فالرأى هنا يجب أن يكون مفخرة حتى بلك إنما يأتي من المتصر فيها وهي تفصيل في الموطن الذي بعد ذلك إذا كان الرأى الساكل أصلي بعد كسر أصلي لكن يتقصر أصلي ألا لا ارتضاء ألا طب طبع الاطابة دي اه هو بلاسة مينة اعمل ايه في الرواء اقول ايه الاطابة ولا ايه هو طابة طابة طابة طابة طابة اه؟ لايه؟ انا بسرعة ديتك كاسر مش قاصة زي حمان موارفلت ايه ايه؟ بسرعة الفجر الرجيمة زيها بالظرعة كاسر ايه ما عارض لانهمز هي همزة واسر مش هقولي قدامة كاياتي المصر همزة واسر مش كالما تيه جدك؟ تبدأ بكسرة عارضة لأن الهاتف هنا نفس التهمزة هي أصلية فبالتالي تكسر دولة يواجه تلك فيه تفقيق الراء ومصد الراء على أسلاب التفقيق اكتبالك يمال ارتضاء برضو أقول ربي أقول رب رحمهما الراء هنا الراء ساكمة هي بس كانت معا جدائها ممسورة السباق مقصرها منفصل فلا تقسر فيها تصدر الراء هي المفخمة أقول رب رحمهما ثاني حاجه الراح الساكينه من اصلي بعد كسر عوده اللي احنا قولناه دلوقتي زي اوجي يعني ارجع هنا ايه اللي حصل الهز بتاير جاي هدمت بوصه مشطومه في المصل حدايه ليست اصليه ليست اصليه فبالتالي الكسر ليس اصليه فبالتالي الره طب على الاصل لا تؤثر بهذه الكسره بهذه الكسره العاديه يبقى اوجي هيوصل موقع اللي فحم الرا بتاع اوجي كل هي اتكسرات اي نعم بس ليس اصلية فلا تؤثر في الراه وتصل الراه ايه مفخمة. اتامل حاجة اخوة الساكلة تكون اصلي بعد كاس عارب منفصل. عارب منفصل وبعد كاس عارب منفصل. زي ايه, إيه, إيه, إيه, إيه؟ ده مرتبطم? ايه ده مرتبطم? ايه ايه ده النون هي سكت. النون هي ايه؟ سكت. سكنة زي ما رأينا محكوط تحتها كسرة ايه? شو هي النور سكنة اصلا بس انتخس كوني النور ممتحدة. مع الراء ممتحدة. كنت اي سكني نفسر النور. تبقى اينيه. تبقى اينيه. تبقى اينيه. طب انا هل ده هي. اه هي مفخمة. والكسرة ليه مش اتقصرش فيها. اه. لان الكسرة ده اول حاجة. عارضك. تبقى لك. تاني حاجة ان هي متفاصلة عن الكلمة ايه. الكلمة الل طبعاً يبتانتم عني بدأ بها؟ <تصفيق> انفخّم على <من> المرأة انفخّم <تصفيق> على المرأة إيه؟ لأن الربحال بنا أمز طاقة ثم إنت ترقّقها؟ لو الهمزة، همزة الطاط انت بالك، والهمزة إيه؟ أمير في أمد أي ببطو ساينة بس انتقاء السكون المين مع الراء هميصر المين، أمين، أمين انت وَلَوَ أَنَّا كَتَبَنَا عَلَيْهِ الْأَنِيَةِ أن يقوتلوا أنفسهم ويخروجوا من بيارين فنستطاع إزاي؟ وَلَوَ أَنَّا كَتَبَنَا عَلَيْهِمْ أَنُوْ قُتُلُوا أنفسهم أَووخ روجه فبالا بيعمل ايه؟ بيضون من النون، النون هنا محصول على الاتفاق ايه؟ الساكينات باني قصر اميق دلو اويق اويق اويق رجوع بين ايه الكسرة اللي انت شهيدة بطاقة موسف اتبالك لان ان ان الخليج تضوم ايه سالس الفعل اللي جاي مغموم. ايه مغموم مغموم مساحل ايه الكسرة وضمين وما ديك فيه اقراق بالضمن نافع مدني صحيح ببكم انت بضمن بس احنا اقراق بال ايه بالكسرة اتبالك يبقى, يبقى انت الكسرة تاعي اليوم اقولها ايه نعم اتفاقة اقتراقها ايه الامراء ده الصارده ثانيه منفصله عن الراء فتظل الراء ايه مخمره تام وبعد كده انت هتسح حاجه راء ساكنه تكون عارض لاجل الوقف وقبلها فاته الساكنه تكون عارض واثر على الكلمه فسكننا تسكون العارض ومن كفر ومن كفر الراء ايه مخمره سكننا وافلت تسكون عارض طب قايل مفتوح يبقى ايه هل ممكن تتكرر في الماضي؟ احنا قولنا التكرير ده طال طبيعة الغرار بس ما تزوجوش عن الحد يبقى تحذر من الترعيد اللي هو ايه زائر عن الحد عند موت بلايه للرح الرحمن الرحيم خطأ كيف؟ اللي انت عملت ايه كرر زيادة عن اليوزور انما التكرير اللي هو سفهم لاسوى للرح ما اختفت سواء الرحمن الرحيم الغرار التكرير موجود بس من غاجة ايه؟ الغاية آه يبقى لك غنه مبادله اا يبقى الراء الساكنه فوقه معرض هي وصله العرض واسع الراء وهيبقى هو هقف على الراء اعمل ايه افخم ولا راء ابص اللي قبلها لو مفتوح افخم يا ترى لو افخم زي ايه طب واه ترطم ها اقرا ده اللي مفتوحه خالص زينا نفخم اه يبقى انه هو برر الرحيم في الحطوب البرر الرحيم مظلومة واصلة ورافع ليه؟ يبقى البرر لانها ايه؟ سجنة تكون عارض بس قبلها ايه؟ مفتوح عن البرر ان هو البرر بفخم ايه؟ الرأي بشررين كان قصر لو وصلت بشررين الرأي كان ايه؟ مرققتها انا محسوع طلوات بشرر فخم الرأي لانها ايه؟ يعني ايه؟ بشرر وفينا السرعة المديدة تلطق بشرر طب ايه؟ الراء فخمه تكون فخمه مع ايه؟ الشين بالشره بالشره لا بشاء بشاء شاء لذلك يشاور يشاور الشاء امرء فخري يشاور فتراء وعندي فخم الراء مفخمه خلاص الراء الساكنه تكون القمر لو وقف عليها انا لما امم طلعتي انت رااله وافصل لها مسكتتها خمس قيم عارض لانه وقف ابص للربيه مربوطه صفحه واحده مربوطه قبلها ساكن والساكن مربوطه مربوطه واحده زي فجر وعشره وانتم طب انا ساكن قبل السكن كاس انا دخلنا و ف زي هيد والساكن طب لها إيه؟ لها منظوم يشبه، كن، رفح مياه، لها ما إيه؟ منظوم حلاشاً سكون عارض لأجل وقف سبقاء سكون مسبوك فتادي وهي في مصر محسوح يعني إيه؟ إنه وقف على إن الأمر كله لله أمر لي أنه وقف بساكلنا الرائس سكون عارض إنه وقف وقبل الراء هبص تالتها عشان بس قبل السبول فاتح. زي ما قلت لها شويه ج ساكن بس لها ايه, الجين بس إيه؟ حجر حجر إيه الجين. قبل الجين إيه؟ قبلها ساكن هنا الجيم بس الساكن هنا هو ما ينفصلش على حرف الايه سحر ده بالك انما لو قبلها ساكن تبص قبل الساكن مفتوح او مضم ضخم مضم ان الامر الامر و تفخم الراء الله والفتح نصر مضم اصلا هتقف تك نصول اما ايه فخمنا الراء قال لها ايه مفتوحه او بمم او ساكنه وراها مفتوحه او بمم يبقى لك ااا وتاخذ ناء ها بس الكلمه دي واف قيام البلاء قال لها مبسوط يبقى لك فتاخذ ناء النون ديت فيها النسي تقف عليها برضه بنقوم فخر النون والالف فتاكو النار. لأ النوم مرتقة. والالس معاهم مرتقة. وبعدها ايه. مخامة. لما خطوح. ماشي? يبقى هنا ايه. فتاكو النار. فتاكو النار. تفتح. عشان تباين تضطين النوم مع الالس. وبعدها ترجع تاقي. تفخر الروات. فتاكو النار التي. بلا. يبقى الراه هنا ايه. يجب بعد آل. Gå god ei se hervet, det gannet å høre dem og så work jo, p horsespe. Men så er ofeldens ting å være legen på å høre noe inne часовende disse... At det går det ny h Continuing nå, minوي noeFlow éi yei? Har dujem h alltid Det går før? Men det går det er alt er. Det ser ut ut ikke? Kad ogcción er det som ikke. Du er bruken. Og det er spun Giassигур 18 og det selige fervet. Og hør er det som清? Og ser og det som en reisk? Nå non tenker meg underviset så Der Mond er alltid det som ينوم هنا? نا رائش. اجتماعي السكنينة نعم بالعرض من الفين السنون الالف و especially من اليم. و دك اللي دايما اللي هنا. انما الاول يال ممكن تتأكل مادية ممكن تتأكل ايه? اللي هنا. الاول ده ممكن تتأكل متحركة او ساكن. يعني اللي هنا? الاول يالي هنا ساكن. الاول يال المادية ساكنة ايه? بس احيانا الوقت هات متحرك زي واه واه ديما لو غيرت الحركه الفتحه يبقى لا هي احيانا بقى تقول متحرك زي ياتيهم مفتوحه ايه انما قال تاتي الا سالبه دول هناك دي خاصيه كده فقال لك هنا ايه انيا فتكم ناء اللي هي وقفنا عليها وتبوش قبلها. مالف او من الالف مخسوح. طيب يستسم زنة في الياه. نايمة زيد ايه? وقدرنا فيها السيد. السيد فورد خيبك. ما تيجي تقف عليها. ابراء الراحة ونتفخمها. السيد. قبلها مخصوص. السيد. قصة بحكناه مورا في الناس في الشيخ مين? سيد العزم. سيد العزم والشيخ اه. حسن عبد الله. اللي عدوه على صحابه. ريك. ريك اللي ايه? اللي ايه? ايه? بيالك الخير بيال برضو الرائع بعد يائك بيال ليلة بتركب بالتبالك بلليك السسناء هول بإلا يستثنى من ذلك إن الرائع بتبالك تأتي بعد يال ليينة تقول إزاي زي غير يبرا هنا هي مركبة الاثلاثر الرائع الساكنة في كون عربة بلأكل وطف وطفاً وطفاً وطفاً طبعاً بيالك, بيالك الخير انك على أتوب الشكل فدالرائع يوم في خامعين ولا ايي فيها السيرة سير وفيها لياليه ايام سيرى في وسط وفخم <تصفيق> هي وسط يبقى ال راء ترقيه ده الوقت اول حاجه ال راء ساكنه سنعارت قد الوقت وقت سبقها ساكن و راء في <تصفيق> يعني ايه قدر قدرم و قدر قدر قدرم قدرم ديت ال راء ديت هو اصلا طب هنقف على ايه خود رفخ على الرفاط وصاله لها واتساب طب اعمل ايه ابص النفي الساكن مضموم يبقى او مفتوح يريد الله لكم ايه اليسر اليسر بص هنا او كان الساكن وهو اللي بيس قال ترجعوا الأمور وإلى الله ترجعوا الأمور مثلا الأمور هنا الراب سكن للوقف قبلها وقت بها الأمور فحمه الراب قال لي حور برضو إما سكنك تسكن عارض وقبلها وهو الفحم الشيخ قولتها من أفاك الأول الأصل في الراب تفخير زي ما حلول أخوة ليه كلام؟ أصل في الراب أخوة معظم وهذا لي اشار الامام الشببي بقوله وفي معادها هذا الذي قد وصفوه على الاصل الكبخيم يكون متعميم يعني كل الاحوال مفخمة مع الاحوال المرفقة للامام الشببي ذكرها في اليادي التبطيق خلاف الاصل اصل الكبخيم وقيلة الاصل كان الكبخيم عند المنون بتمنكونها من ظهر اللسان منذين يحفظا عن ظهر اللسان وظهر فوق وحرص الكبخون دائما جدا فوق. الفي صحي لسان انت ممكن بحرف ايه تفخيم ثاني حاجه من التنبيهات اعلم ان تطقيق الراء قد ينبني على النظر الى الراء في ذاتها يعني ممكن تكون الراء نفسها مقصوره زي حاجه دي خلاص ورقت يبقى للراء نفسها ما هي مقصوره ولا من ايه تفخم وهو منطق او, من أو على نظر الى الراء في ذاتها دون ما وما بعدها كتطقيق الراء المقصوره في صور الراء نفسها واحيانا ينبغي على النظر الى الراء مع ما قبلها دون ما بعدها تقسيم الراء الساكنه توصف الكلمه بعد فتحه او كما ينبغي في بعض الحالات على النظر الراء مع ما قبلها وما بعدها كترقيق الراء الساكنه في اللغه المصريه بعد كسر وعلى حرف السفال او ينبغي على النظر الراء وما بعدها دون ما قبلها زي, زي ما في الراء اذا ما سكنت بعد كسر وقع عليها حرف ايه ثلاثه زي المصره والقرص اللي احنا أقولها. ده ايه الشيخ وبعد كان يفتن دقليات من, من في هذا الوقت ورد طراء إذا ما كسر أصلا كذاك بعد الكسر حيث سكنت إذا كسرت مركقت وبعد كسر أصلي وهي سكنت مركقت إلا أن تكون من قبل حرف استانا يعني كسر أصاب أو ارتاس بالطاف أو كانت الكسر ليست أصلا زي إرجاعه وإرصابه وارتابه في كسر عارضه ونخلفه في فرق اللي كاسمي يوجد إن الفرق في صورة الشعراء فالخلفي يعني والهيد تهى التفليم والترقيل لكسر القاف كاسمي يوجد وكسر القاف إيه تكسر عملت نهاية؟ كسر القاف ضعي حتى القاف فعملت واجهتك التطقيق إيه؟ الرواق لإن الفرق مفهوم فخم الرواق اللي جاي بعده لأظهر واجهتك التطقيق لإن القاف تضعف إليه متكاسم ولك فيرق وخير القط الوجهام صحيح وقف تكريراً اذا اشدده وبتكلم على حاجة خاصة بالصفة الرائع اللي هي التكرير حاول ما تزودش التكرير اولي ما احنا قلنا عشان ما تقوم شيء عن صفة الرائع الحصيلة ده. ده بالنسبة لنقف الباب في مرتبطيب واحنا طبعاً مخبوط المهنج السنالي كان فيه باب مجدد جدا جداً يعني كان كلنا نتمنى احنا نأخذ يعني. ان الباب ده يعني هو ده حلاوة لتجريد باب في باب ده. مطلب بالمعاني والتفسير. ده بقى لو كنت كده هو جوه المشكله دي ده منطلق بمعنى ان ده بتاع ثاني معنى ولا لا ولا لا في وقت جه في وقت حسن وفي وقت دام وفي وقت كافي وفي وقت طبيعي وفي ايه ده بند برضه نفس القصه بنت بنات بتحرك لا قوي. <ễ ett مارزور دي> <بع معت> لا عايز وقت لا لا طويل الوقت في يعني هو يوقف عن بس ان انفر اصوات المستكر بس بقى <متزلبي <بلات>. <متزلبي> ممكن نسجله <مسجنوا> لحضرتك ونحتفظ بيه <متزلبي> عندنا هنا في الرصيد لا ما هو بس انا كده ان شاء الله مع اللي عايز يكمل ده مشجع هي فقره هي اصلا طويله هي مرتبطه زي ما يعني كان الشيخ زكي الله يرحمه الشيخ المره دي بيقول هو المفتاح اللي في, ال في المسجد <مبالذ> الواحد برضو من الملك بين طبعا ايه راح ااا فتدوم كمان الناس سوفن نار ما حوله ذهب الله والله يزيد طبعا الصديق هو نفس قطع هو اول نفس مش فاهم فاهم ايه ذهب الله الغليل معناها كده عشان ذهب الله والله هو الصديق في الصريح الواضح بتاع الفايل المصلين الله اكبر والصلي الكلام عصب بقى تكملش المعنى بيقول مصنيه الثلاث الجايه اللي بعدها على الوضع الطبيعي والبات الطبيعي والحاجات دي خلال طويل وبس مرتبط في بعض المواقفات او بعض الابتدئات وتخرج عن الاطار اللي هو في المصحف بس شرط الفهم اكتبالك يا ابو لأي لقد شرد الله إن لظوم من عرضين بالله إن الشركة لظوم من عرضين ببداية طبعا البداية ده أحمد واحد من الشيخ رحمه الله وشأسه باسمه أفضل العرافات ده بقوله علماء تقنوع يهرين العام ليه؟ لقيت يا ابو لأي لقد بالله جبما بقروره اكتبالك لا هو معاملنا إلايه فسا بالله إن الشركة لظوم من عرضين مغير للمعنى بحكة إنه نظر السامع وكيف طبعا دي حاجات فيها تكلف قلنا وفيها كلام في حاجات بتتجوز مش احنا بتجوز ولا كل شيء اشارات بسيطه ليه يعني الموضوع ده الموضوع طويل عايز وقت بصوا بقى المهم ربما يعني كده تصوره ان هي نقولوا في المره صفحه بس كده انا بقول انا عايز انا عايز بس معايا معقوله في بعد كده سنتين سنتين عايز يكمل <تصفيق> نسينا بقى ان شاء الله بالنسبة للاختراك. آآ طبعا نحاول نهاية نمصق على قابل الامكان يعني. آآ نجيس سؤال للطرآن. آآ نغير شوية صريح بصدوق الترآن. طرآن صريح نحاول نغير الطريقة عن السنة اللي فاتت عشان ننتم بجال شوية. آآ مش حاخص اول بمعنى. اتنا كنا نجيب سؤالية. طبعا انك هنجيب سؤال بسلا تكملة من احدى السور. والسؤال التاني جيت فيه. يعني ا ب ج ايه منيه بواقي بعض الصور انت متحاضر الصور دي الصوره اللي بعدها انت بتجمع درجاتك يعني يعني مثلا ممكن في سؤال وسؤالين في مثلا اكتب ثلاثه اياكن او الصوره كذب او الصوره كذب او الصوره كذب انت تحافظ صورتين منهم تجيبهم يبقى عداد يعني ولكن ده ملاش شويه ان الايه لو قلتها شويه بعض الصور ايه تذاع بعض انا عليه كان بزع... عندنا طبعا المقرر ربع الناس ده المقرر عليه خلاص وطبعا حادثه السكر 7.5 بص بقى السنه دي مع انتم طبعا الدعاء المفروض ان هو يعني يكون ايه افضل خلاص ونشغل القران يعني على الاقل نبص للقران نجيب ال 8 ده 7.5 ربع يا سيدي وربع يا سيدي ده خلاص يبقى احنا ممكن نجيب سؤال مثلا وربع يا سيدي خلاص فتحاولوا تراجعوا ان الله وان شاء الله داول الانزاه بقى اه انا اقول الانزاه الصور الصور صوت صوت لو الثاني طبعا احنا عندنا المخارج خلاص لا. طبعا هقول احكي جدا الاول الاول المنهج اول اه مخارج خدنا كتير مثلا مثل مثل المخرج ممكن مثلا نقول مثلا سؤال ازاي تعرف مخرج نافهم الحفظ ازاي التكبير واضح جدا عنده حاجه همس همس ايه طب ايه بتاع شاف المهرج الحفظ هو كان بيجيب في الكتاب دخلنا همس كده وتشدد يبقى لا ده مثلا ممكن مثلا نقول مثل مثلا ان ايه احد المخارج زي الحلق زي لساني الشفتين نقول احنا كده مثلا الحلق كمثال او الشفتين ايه كيف الحرف في كان ده في كم مخرج طب اللسان في كم مخرج بنتاء ده عندنا حرف في ثلاث مخارج اقصى الحرف واقصى طب حروف المخارج طب هي الحروف بتاعها ماشي طب هي الحروف بتسمى حروف ايه سهله جدا عندنا اقصى اوسط عين حاء غين فاء همزه صوت حلقي والحروف تاني كده وغيري يعني نفس الكلام زي السنه الفائقه ده حل وبعدها سهله الاختيار ده ممكن في حاجه خلاص غير لسه اللي هي المخارج برضه ممكن آه آه المخرج مثلا بعض الحروف حقف كذا حقف كذا حقف كذا بيخل منين خل بالك منين من حروف مخرجة يعني اه برضو نزول الصفاد عن طريق مثلا حروف الهامس وحروف الشدة وحروف الجاهر وكذا وقلو لك مثلا ايه بصلا حروف الشدة بحوك حروف الهامس وحروف الاستعالات عاجات ساينة وقام رماك دي هنركز عنك كل كتير تحسنين ايه في <تصفيق> الكلام يا لا مش ما قلت لك مع التنسيق خلاص انما اقول لك اسمه بس معروف كذا تصر الحروف خلاص ما يحط الهاجس فحتار شخص ثاني ما يرد الاستعلاء توصل صوتك زي ما هو بس كده ده هيساوي يبقى اه يعني انت بقى ايه عايز تشرح ماشي طيب برضه لازم نجيب شويه صفات عشان تبقى نعرف التفير الصفات ولا لا عندما مثل حرف حرف السين او حرف الطاء وحرف الطاء وحرف الباء له طلع الصفات الاثنين يعني حرف طلع الصفات هتعمل ايه فحساوي شخص سلسال فسانه يبقى انا شخص من حروف ايه الهنز لو حاجه في هانس طيب الحرف الثالث هو في الصفير ط ق ص ليس في صفير الباب اللي نحن خلناها بتاع الرأى ده هنجد كلمات عاملة جدا ونطلع لها حكمها مركحة وفخر يعني مصر مصر دي مصر دي لك منافقة الصور يعني مصر محيدة الأطفق مصر منفخم أننا من انت خدتها في وجههك ومرجح تققيل لك القطر منفخم أننا من رأى فيها الوجههك ومرجح ترعو الراء هنا مفخمه ورقتها مرصاه الراء هنا ايه مفخمه عشان الصفيه اللي بعده هجيلك دلوقتي بهذا الطريب وكلها موجوده هي معظمها موجوده عندك فيه. نهاية الباب. في نهايه الباب حل الاسئله نهايه الباب دي من صغير. ايه الاسئله من المنهج مش هتطلع من خارج الكتاب الايه خارج الكتاب خالص السبب مش كده ساعتها خلاص هنقول كده بقى نقول مثلا وقف ووصل او وقف فقط وما ايه خلاص ده بالنسبه للايه للامتحان لن يخرج عن هذه الايه الاسئله الشامله تمام موفقين باذن الله واستسانه الدكتور رمضان انتوا محدش في اي حاجه لا ما هو كله محدد اهو طب في في شيء هو شغالين شافو الاستاذ كمان قالك من من الوقت انه عايزين يشافوا اكل الامتحانات عشان هي دلوقتي هي بعد امتحانات قبل رمضان فهو يعمل الامتحانات شافوا اكل الايه اجل التحرير في الاسبوع الماخر هو قال يعني ايما حاجه ايام معينه يا اخي اللي شاء الله يلاكم ما